بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك أن لا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا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 القوح بالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهموم. قال أماتم له قبل أن آذن لكم إنه لك الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نقم أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين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 وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي ساهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِثْقٍ كَفَّهُ قَوْدٌ لَّعِيمٌ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 قالوا نعبد أصنام فنول لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو يفعلونكم أو يظنون قالوا بل وجدنا أبا أنا كذلك فعلون قال أف كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين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 تصرونكم أو ينتصرون، فكبكبو فيهاهم والغاون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 خافوا عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عطى أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فهلكناهم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 ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارئين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا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 فساء مطر فسأ مطر المذرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لا هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَا نِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبَكَ فِي السَّاجِدِينَ هو السميع العليم هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ